حوار خاص مقابلة خاصة مقابلة خاصة بمناسبة ذكرى الحادي والأربعين لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير الساقيه الحمراء ولذهب الطليعة الصدامية لجماهير شعبنا من أجل الظفر بالاستقلال الوطني التام نستضيف في هذا اللقاء الأخ محجوب ابراهيم المستشار العسكري برئاسة الجمهورية وذلك لتسليط الضوء على الظروف المحيطة بالتأسيس وسنوات التأسيس والإنجازات المحققة والصعوبات التي استطاعت جبهة البوليساريو التغلب عليها من أجل تحقيق الاستقلال الوطني وجمع شتات شعبنا مرحبا بضيف الكريم أولا ما هي الظروف التي أحاطت بالمحطة التاريخية والمفصلية في تاريخنا المعاصر العاشر مايي 1973 شكرا أولا في البداية أهني جماهير شعبنا أينما كانت بهذا العيد المبارك الذكرى الواحد واربعين لميلاد جبهة شعبية لتحرير الساقية الحمراء ووالي الذهب. التنظيم الوطني الثوري الذي حقق طموحات شعبنا في الحياة الكريمة ودافع واستمات في الدفاع عن هذه الحياة وعن هذه الاهداف اللي كان يطمح لها شعبنا منذ زمن طويل أولاً لا يتكلم عن الظروف اللي خلقت فيها الجبهة الشعبية وعن ظروف أول بيان صدرت عن هذا التنظيم اللي يعلن فيه اسم التنظيم وأسلوبه في مواجهة المستعمر وأهدافه اللي ناضل من أجلها لا بد من يرجع إلى الوراء لتلك الظروف داخليا وجهويا في المنطقة ودوليا في خالق داخليا عقب انتفاضة الزملاء والقمع اللي صلطه السلطات الإسبانية والمستعمر الإسباني على جماهير شعبنا في المناطق المحتلة والقمع والاعتقالات سلسلة الاعتقالات اللي مشات ضحيتها العديد من من من من المناضلين قبعوا في السجون و, و, و, و يوم الزمله وجرحاء واعتقدت اسبانيا وظنت اسبانيا عن هذا هذا الفعل الشنيع اللي عدلته تجاه المقاومه والحركه الطليعيه اساسا وزعيمها بصيري اللي الله يرحمه والله الى حد ساعه هو مفقود مصيره مجهول مصيره احنا ما نعرفين كانو ميت كانوا حي ولكن لا اعتقد انه ما على على قيد الحياه واعتقد تعرض الاختطاف انذاك ومن ومنذ ذلك الزمن ما سمعت على الخبر على عن الخبر ولا اسمع عنه ذمه الدوله الاسبانيه زالة على ذمه الدوله الاسبانيه اعتقدت اسبانيا ودوائرها ضيقة للتحليل والرؤية الاستراتيجية لها على أن مقاومة الشعب الصحراوي لن تعيد الكرة دون عشر سنوات عند هذه الدربة كانت دربة قوية تينة موجهة للعناصر الحية وياسر من الاعتقالات والنصبانية طلعت على كل خبايا الحركة وكل الأسرار المنظمة وعرفت نوايا المنظمة والتوجه لواعد المنظمة واعتقدت بأنها ضربت حقيقة في العمق وفي الصميم محتوى هذا اللي بغيها لحركة طريعية كانت تظن على ما ماتلة تقوم قائمة لأي تنظيم وطني سابق 1980 قبل م. 1980 لكن في الحقيقة هو رواية هذا قربة ل... منفوخة مثلا تقلي داخل المنطقة من النضال خبطتها خبطةها ألمانيا ضغطت عليهم فجرت منين فجرت الطائرة على الصحراء كاملة وعلى محيط الصحراء ما يحيطون بالصحراء وبالتالي انطلقت النقاشات وانطلقت أخبار في الخياب وفي الفريق في الرفقه على فايد الحسيان في الديار كل بلد فيه صحراوي اللي يناقش هو عدل تصمانيا نهار الصحراويين للصحراويين وانتفاضة الزملاء قمعهم وبدأت النقاشات وبدأ الاتصال والاستمرار في الاتصال الوطنيين والمناظرين لتدارك حقيقة العمر ولستغلال الصدمة لعدل تصمانيا للصحراويين حاولوا المناظرين فعلا هذه الصدمة المجتمع ما يرج وما يدوس قدامها وعلى يستجمع قواه من جديد ويواصل يواصل من جديد المسيرة في التحضير لاندلاع الكفاح المسلح لمواجهة إصمانيا وبالفعل بدأت النقاشات في العيون في الطرفاير في الطنطان في قليميم بدأت عقب, عقب الزمنة مباشرة عقب الزمنة مباشرة بسرعة بشكل وبدأت النقاشات وعدة تين دوف هون وعده وعدة و و وعدة زويرات طار وعدة وذبو وعد كل الأماكن اللي يتواجدوا فيها الصحراويين وبدأت النقاشات والاتصالات تدور بين الصحراويين والاستنكار لما وقع يا غير لتحضير ردة فعل رد. في مستوى على ما قام به المستعمر الاسباني هذا حقيقة يخلق في ظروف داخلية وشواق داخليا داخليا على مستوى المنطقة على مستوى الصحراء جفاف تام الحية خاليتها الشدة خاليها الجفاف والشغلة ماهي خالقه والخالق منها كوبرتا هذا فرقان فرقت حيتهم ثم تجمعها مصبانيا وتقاليهم يعملوا يشتغلوا عند مصبانيا لقطوا الحجار ويبيعونها على من الحجار تخلصهم ثمن بخس زاهد وكانت فرقان ياسرة مجمع عبر كل مختلف بين مداشر الصحراء ومدون الصحراء على الطرقات تجبر الفلقان متقانية دخل هذه الفلقان كان هذا النقاش يدور فهم م. فهم والله شوي من الموظفين فص مقرع من الشباب خصيصا ومجموعات الرجالة المزالت قادة تشتغل وبكينة وقوية ويستغل هذا المستعمر الإسباني في استنزاف وفي نهب الثروات المنطقة شي غير ذاك ما هو خال شي غير ذاك ما هو موجود ما هو موجود وألمانيا يعني مفتنا الناس فيما بينها لوك تقول لهم توما هما لي خير لوك تقول لهم توما هما لعلاقاتكم مع ألمانيا جيدة لوك تقول لهم نحن حازينكم وكلها دائرتو في في مواجهة الثان تتدرب البعض بالبعض ومكونة ش شيوخ ومكونة جواسيس ومكونة عاد الواحد ما يقدر تدخل المنطقة ما يعلم بك ويعلم بك بي ويعلم بيك أقرب المقربين إذن مم. انا ذاك الفقر الجهل دار طنابه هذا الفوت الصباله في الصحراء المجموعه العناصر عناصر اللي حامله شهادات عليا لا تصل اصابع اليد لا تصل أصابع اليد تعليم معدوم تعليم معدوم السحراوي. لا اطباء لا صحفيين لا دكاتره لا لا لا لا لا, لا, لا, لا اساتذه لا رجال قانون لا محامين لا قضاة لا شيء من العنصر الصحراوي الجهل ضارب اطنابه واللي يقرأ اذا الابتدائي توخذو تقولوا له ينشق لك ملاص لا يشق لك بلانطو هذا اللي عدل اللي عدل الرسائل من مكتب الى مكتب يتنقل بيناتهم هذا هو التعدل للشباب واي حد يهتم بالقرايه ومشي بالقرايه تخرج له مضايقات وم اذا يكره القرايه وينفصل عنها ويبعد عنها تسجيل المجتمع تجهيل حقيقة المجتمع وتجهيل. اللي اكثر من ذاك في ذاك الوقت بالضبط قمال زيادة على القبلية دار مطنابها وزيادة على اللي موظفها الاستعمار الاسباني ومستغلها لهذا الغرض القبيلة ايضا مقسمتها الى فخضة والفخضة مقسمين الى عراش والعراش مقسمين الى عائلات والمجتمع الصحراوي ياسر منه لاجي في موريتانيا يحمل الجلسية الموريتانية ياسر منه في لاجي في الجزائر يحمل الجنسية الجزائرية ياسر منه لاجي في المغرب يحمل الجنسية المغربية ياسر منه في البوادي لا جنسية له إذن كنا مقسمين وممزقين بين قبائل وجنسيات عديدة هذا هو الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي سابق اللي عقب سبعين واللي سابق عشر مايل أثلاثة وسبعين جهويا شخالي في المنطقة المنطقه خالق النظام المغربي يعيش في ازمات داخليه سلسله من الانقلابات والعرش متزعزع ويحاول يولد يجبر متنفس يوحل فيها الراي العام المغربي الداخلي فيه والمعارضه المغربيه في قمه الصراع معها اللي خالق منها واللي داخلي منها ومشرع مدجن وساكت تماما كيف الاستقلال الاشتراكيين والحركة الشعبية هذا هو ما أبرز السياسيه السياسية أنا ذاك في النظام المغربي اللي فهم بارز في الساحة ميدانيا هو لينيم اتحاد, الما... اتحاد طلبة المغرب والذي هو مسيطرة عليه الحركه الماركسيه هذه قوة فاعلة داخل الجامعات والثانويات ومتعلقة مسلط عليها قمع شديد من طرف الادستير المخ... المقابلات المغربيه والبوليس ال... ال... ال... المغربي في هذا الواقع ايضا في هذا الواقع ايضا فيه موريتان سبعين موريتان أوج اوج حركه الكادحين صراع النظام حزب الشعب الموريتاني مع البيكام حزب الكادحين الموريتاني ومتعجج النضال والوطنيه والثوره ف... داخل المجتمع الموريتاني والصراعات في الباب والنظام الموريتاني أيضا حتى هو المختار دانم صلت قمع قوي ضد هذا هذا هذا التيار الثوري واللي معاه من طبيعة الحال ناسريين ومعاه البعثيين كاملين معارضين للنظام ولتصرفات النظام الجزائر نظام وطني متهادن على أنظمة في المنطقة غوري ما هو ما هو بنفسه يعيش قدر من يعيش نوع من الانقلاع على نفسه ويهذب لي فارق به كامل لا وفرنسا اللي المهيمنة على المنطقة ومازال يلتقط انفاسه وعاقب تاميم آآ تاميم التاميم المحروقات 72 و24 فيفري 24 فيفري 72 واللي ضغط فرنسا بذكرها داخل فرنسا بالصغل في المنطقة لازم متهادنة فرغم أنها ما هي من نوع واحد ما هي من صنف واحد ما هي من صنف, <تصفيق> صنف واحد النظام الملكي نظام عميل تابع لفرنسا و... و... وتوجيهات فرنسا والغرب بصفه عامة النظام الدادي باحر يمشي بينها وها يمشي مع... مع... مع... مع مع الغرب ومع فرنسا يغير ملي عينه على الوطنيين وعلى الثوريين لأنه باهي يبرز عنده مكانه في افريقيا اللي تشهد حتى هي الثورات وتشهد رياح الثورة ورياح الوطنية وهام منعود عنده مكانة في افريقيا اللي اعترفوا تميه وحضر ضنته حقيقة في وجه الأطماع المغربية اللي كانت موجهة ضده وبالتالي كان يحاول يظهر ويبان وعنده نوع من التوجه لا هو ماشي 100% مع الغرب ومع النظام الملكي ولا هو ماشي 100% مع الوطنيين والثوار أيضا هذا في ب ل خالقك خارج ع عالمي خالق خالق الثورة حرب الهند الصينية الثورة الفيتنامية ومعارك الثورة الفيتنامية ولا عاصور كامب ضد ال الأمريكيين وضد الظلم العامي لهم قاد يوم قرقر خالق ولا إنجولا ولا جيني بيساو في جنوب القاره الافريقيه اللي حقيقة يواجهوا الاستعمار البرتغالي وخالق النضال والثوره في جنوب افريقيا وفي ناميبيا وفي زيمبابوي وضد النظام النظام العنصري في هذه المناطق من جنوب القاره إذن القاره تغلي وخالق قمه الصراع بين الشرق والغرب قمه الحرب البارده بين الشرق والغرب هذا هو الظرف القبال الذي نعلنت فيه جاء فيه ميلاد الجبهة الشعبية عاقب نرجع لعقب خبيط الزملة عقب معركة الزملة عقب انتفاط الزملة عاقب أسباط عشونو عندما نخبطت التثورة ونخبطت القضية الوطنية في الداخل انتقلت النقاشات وانتقلت الأفكار للمحيط بالمنطقه مهم. وبدأت النقاشات والاتصالات، ومع 71, 1971 متصفة، بدأت الخلايا حقيقة السرية تشكل في العيون، في الداخلة، في بوشدور، في نواذبو، في الزوانات، في تندوف، في الطنطان، في الزاق، في قليميم، في هاسه في الطرفايا، هذه البلادات كاملة فيها خلايا وطنية هذا بشكل سري كان بشكل سري كله منفصله الخليه لا تتعدى خمس مناضلين واذا قلت ثلاثه واذا كثرت خمسه لضمان سرية هذا ولضمان وتحداد النقاش يبقى هذه الخلايا كان دائما بين الاتصال في كلامك الاخ كيف كيفاش تغلبت على الجبهه ولا تغلبت الجبهه ذاك الزمن والله زاد ما تغلبت نجحت في الاتصال من بين الخلايا والحفاظ على سريتها بالرغم من تباعد المسافات بين أماكن تواجدها المراسلات كانت حقيقه تتم بتنقل الافراد مشينا على الكثير منها خصوصا مع المنطقه غالبيتها كانت تمشي على الاقدام من عند من عند الكروش باشي على الاقدام الى العيوب ومفهم تعول وسائل النقل ثانية المتوفر الحديد الوتات كمائن للضربات إذا اساسا هذا هو كان ينقل فيه اساسا المراسلات الثانيه الاتصالات اللي كان أصعب فيها، كان أصعب فيها هو الاتصال بالمناطق المحتلة، المناطق المحتلة كان الاتصال بها صعب جداً، وكان التفتيش البوليسية يفتش وياسر، وكان قدر من المناظرين حقيقه اللي يعدل المراسلات، يجي الحق الكروشي شيء، ويمشي على كراو إذا يدخل العيون، هذا كان من بينه المرحوم ملاي عباس الله يرحمه، الله ورحمة الله, الله, الله, الله, الله، كان قام بدور كبير في هذه الاتصالات، عدل فيها مجهود كبير الجهات الأخرى كانت دائما المراسلات تمشي في الواجش هذا هل في جهه الواجش غير يمشوا باليات مثلا المراسلات مع الصحراويين والاتصال بالصحراويين في الغرب الجزائري في الغرب الجزائري كانت التنقل في الآليات تمشي وجوا تصلوا بهم ويجبروا الوطنيين واتصلوا وبلغوا الرسالة. حق كان ثقل المعلومات والاتصال وكل المراسلات تتلاحق في طنطان لا طنطان لان غالبيه الطلبه الصحراويين ذو المستويات العليا كانت تدرس في المغرب وكانت تسكن في جنوب في جنوبي المغرب بالتالي كان دائما هناك اتصالات مركزه على فم وكان دائما البرامج والفعل والعمل يصدر من فم هذا كان فم شيد الأولي الله ورحمة الله مفجر الثورة الأخ محمد بن أحمد الأخ عمر العظمي الأخ شيخ شيخات بيدلة الأخ مالعين اللي خليهنا والأخ الحبيب الخليلي والأخ مختار إدريسي وعديد من الإخوة ط طلب الأخ محمد عبد العزيز عبدالعزيز لأنه كان طالب جامعي حتى أول ذلك هذا قدر من الطلبة الجامعيين مع مجموعة كبيرة من الطلباء الثالويين اللي كاملين في البكالوريا والسنة النهائي وما قبل النهائي من الطلباء اللي كانوا كاملين مجموعة طلائعية قادرة على تبلغ الرسالة تحلل تناقش وكذا وكانت الاتصالات بهم باستمرار با با با با كان ايضا في هذه المرحلة لأخ عبي لو شاع الله يرحمه سفير السفير ال اللي كان فا فا فنقول الله ولي رحمة الله كان من بين المناضلين الأوائل اللي اللي, اللي لعب دور كبير في هذه الاتصالات وفي وف وف نقل ونقل وجهة نظر المناضلين في الداخل ل لبقية المناضلين الثانية في مختلف الجهات والمخ الألخ محفوظ اللي بيجي هذول الإخوة المناضلين كانوا وجوه بارزة في الحركة الجنينية واحد وسبعين هذا التنظيم ذيك الخلايا ذيك الخلايا اللي حضرتلذة واللي حقيقةً كانت هي اللي تقوم ذاك الفعل بفعل ذيك الخلايا وذاك التنظيم هو اللي انطلقت عليه اسم الحركة الجنينية. الجنينية. الحركة الجنينية. هذه المرحلة كاملة كلها كانت مرحلة تقودها تقودها الحركة الجنينية وخلايا الحركة الجنينية كانت متبعة في المنطقة. كاملة. كانت تتحضر هذا واللي كانت تطرح برامج من خلال هذه الطلبة يمرقون البوادي التعبية يتعصروا بالجماهير يعبوا يناقشوا يوجهوها على الفعل الإسباني وعلى المعدل الاسباني في المنطقة وعلى النهب لا شرع التعدل الإسباني للإمكانيات والوسائل الصحراوية واللي هم محرومين منها واللي هم أهلها حقيقة ويبينوا الدور التاريخي اللي قطل الصحراويين في الكفاح قاومنا مع الموريتانيين قاومنا مع المغاربه قاومنا مع طارج ولكن منين؟ قلنا نرجع على روسنا ننسى روسنا لازم اننا نوقفوا مع روسنا بالفعل احنا حقيقة كان كان مقاومتنا لها دورة كبيرة في المنطقة وكيف قال الشهيد الولي احنا حقيقة ساهموا رجال رجالات من هذا الشعب ومن هذا الوطن في تحرير العديد من بلدان المنطقة مع المقاومة المغربية مع الموريتانيين في النهضة وسابقها المهاجرية كافحنا معاهم عن،, عن،, عن،, عن بلادهم كافحنا مع الصورة الجزائرية إذن لتحرير إذن كنا حقيقه رجال تحرير ولكن من تحررت هذه الدول كاملة واستقلت هذه الدول كاملة لازم احنا نرجع لنفسنا وكان هذا منطلق حقيقه ينطلقوا منه الصحراويين لتحرير وطنهم بذلوا فيه مجهود كبير بذلوا فيه مجهود كبير لبلاغ هذه هذا الرسالة لشعبنا وبالفعل ما تلقاو صعوبات كبيره شي ماهم ما ف صعوبات من من من المواطن الصحراوي فعلا ما هم متقبل الثوره احتضروها الصعوبات دائما خارج ما غير كان اعتماد الجبهه على العنصر البشري الموجود هذا حقيقة على الصحراوي بالرغم من انه المنطقه تشهد جفاف في الثروه الحيوانيه تقريبا تمت اباده 580000 حتى تسعة وخمسين ثمانية وخمسين كان قال الاعتماد هذا قالوا للشهيد الأول في في خطابه. خطابه. قال عن ثورة تمدت ما اعتمدت على أشياء كانت موجودة ذاك الوقت. والله دعم خارجي والله سند خارجي. بل اعتمدت على أشياء حتمية من السرقة. شنو يدل الأشياء الحكمة نفسها؟ إنه فم شعب إذا ما دام الشعب هذا موجود لا بد يحتضن ثورة لأنها من أجل الشعب وبالتالي إمكانيات الشعب اللي متوفرة عند الشعب. واللي قانع بها المواطن الصحراوي هي تعتبر موضوعياً في يد الثورة وفي يد مواجهين الشعب الصحراوي للدفاع عن كرامه الإنسان الصحراوي وعن سيادة الوطن الصحراوي بالفعل أراه الحركة الجنينية والمناضلين في الحركة الجنينية ما نهمل الفعل الخارجي وقام حقيقة الشيد الولي بعدة زيارات خارجية زار الجزائر تندوف خرج اتصال مع حركة مع جبهة التحليل حزب جبهة التحليل الوطني وخلق اتصال مع الصحافة في بريطانيا وخلق التصال بالإخوة العرب في المشرق العربي في بيروت واتصال بالصحافة العربية هناك وعدل التصريحات للصحافة العربية في بيروت وتحذير الأجواء لإعلان هذه المنطقة التي تستعمرها إسبانيا من الوطن العربي تتهيأ وتغلي لانفجار ظورة قادمة وبالفعل من فم وجاء البيان التاسيسي في الصحيفه السنغاليه صحيح لانه اول حد نشر خبرنا هي الصحيفه السنغاليه هذا هل للسنغاليه السنغاليه هي اول من نشرنا البيان التاسيسي للجبهه الشعبيه كحركه تحرير تعتمد على الكفاح المسلح لمواجهه الاستعمار انذاك هذه الظروف ولد وتلت الجبهة خلقت الجبهة برزت الجبهة للوجود كتنظيم سياسي اللي عاقبه مع شرط أيام مباشرة لكن اللي قال في ميالها على أنه الكفاح المسلح اختارته كأسلوب وكطريقة لتحرير الوطن عاقبه مع شرط أيام وعدلت أول عملية عسكرية في الخنقة اللي كان قايدها الأمين العام للجبهة أنا لاك السيد الأخ براهيم غالي هو قايد عم... عملية الخنقة حقيقة هذه العملية كانت إذان لإعلان كفاح المسلح كيف كان بيان عشرة ماي إذان بميلاد تنظيم عصري جديد يمثل طموحات الشعب الصخراوي وأمال الشعب الصخراوي في الحياة الحرة المتجسدة في برنامج العمل الوطني وفي الأهداف التي حددها حد البيان التأسيسي للجبهه كم كان يضم الجناح المسلح أنا ذاك؟ الجناح المسلح الجبهة أنا ذاك كان يضم 17 مقاتل وجاملين وخمس أسلح فقط العملية نفذوها أسبع مقاتلين منه عشرة مقابل كل القوة العسكرية اللي عندها للصحراء اللي نعنت عليها الجبهة 17 مقاتل 17 مقاتل سبعة منها اللي نفذوا عملية الخنقة مشاو يدرسوا ويحضروا لعلهم ينفذوا العملية وبالفعل نتيجه اعتقال البوستو هذا البوستو الخنقة وباطرويتو اعتقالها للشهيد الشهيد الولي وعبدي بوبوط فرض عن العملية تعدل بالعجلة بسرعة وبالفعل تمت العملية في ذلك ليلة عشرين مايقبا وعدلت العملية واللي كانت هي إذان قلت أعلنها الكفاح المسلح وكيف كان قلت البيان عشرة ماي إذان ميلاد هذا التنظيم السياسي العصري اللي لا بغيت تقول لبس كفاح الشعب الصحراوي ولبس مقاومة الشعب الصحراوي الزي اللي يلبسوا بين الشعوب وبين الأمم وجاب التنظيم السياسي يمثل طموحات الشعب وبالتالي كان ميلاد هذا التنظيم ميلاد بشرة وميلاد امل وميلاد قوه جديده لا يتبرز الوجود تفرض لكن لي عزز عنه ياسر من التنظيمات ياسر من التجارب الوطنيه السابقه هذا تقريبا هو اللي قد يقول حد عن عن عن عن هذه النشاه نعتبر على على على على اللي قامت من هذا الظروف رأك مشفتوها داخلياً شنابتنا مش إحنا وشفت الجهوية وشفت الخارجية والإمكانيات محدودة جملين ثمانية عشر رجاج وخمس بنادق عتيقة راهي ما هي آلية راهي كلها بنادق عتيقة تكرارية قديمة تكرارية كاملة تكرارية وفيها اللي بلا داخلة وفيها اللي واحد منها بلا أقسام متحركه متعطله بالتالي هذه هي اللي كانت النواه الأولى لجيش التحرير الشعبي اليوم اللي قابل من عند القلقلاتي ل مقربه قربه هذا, هذا هذا هذا هذا الان هو المبني عليه المؤسسه العسكريه الصحراويه هذا المجهود وهذا الاعلان اللي عدل وهذا الفعل المتواصل اللي منذ ذلك اليوم الى الان ماشي واقف اليوم على حصيله كبيره جدا 17 مقاتل إلى سبع نواحي نصبت عشر المقاتل إلى سبع نواحي الآن تضم عشرات الآلاف من المقاتلين عشرات الآلاف من المقاتلين المستعدين للقتال مسلحين بالأسلحة ما نقول عنهم أنه نطور الأسلحة الموجودة ولكن نقول عنها قوة وتسليح محترم في المنطقة من بين أحسن من ياسر من جوش القارة الافريقيه هذا قلت على أنه مكسب وهذه المكا من, من هذه المكاسب أيضا عاقب ذاك الشتات اليوم الشعب الصحراوي قوة له حسابه في المنطقة اليوم الشعب الصحراوي كامل مسلم بضرورة قيام الدولة الصحراوية اليوم الشعب الصحراوي كان محكور ذيك الساعة واللي كانوا المغاربة يرعاونا باحتقار ويقولوا نخد جمالهم ويرعاونا بكذا يلونوا كانوا منعودوا كيفتهم كانوا يضيلوا من ملاحفنا كانوا يضيلوا من إدراليعنا ويخافوا منهم والآهم زينين عندهم وعنهم يمثلوا التخلف و المثل اليوم أي مغربي بن كلاب يلبس الدراعة ويدير يجري كانوا يعود مننا و المغربيات و الوزيرات و المسؤولات و ملكتهم أميرتهم هذه والله الله هي الشرية هذه صاحبة ملكهم تلود في الداخل تشري الملاحف وتتملحها بزادية وتواسعة لها صحراوية هذه الملحبة و هذه لسان الصحراوي وشعر الصحراوي اعطاها قيمة بدل كانوا يحقروها و يخافوا منها عادوا يلودوا و يتمنظروا بها يبانوا يشوفوا يظهروا بمظاهر لأنهم كانوا من مقبولين أعطيناها قيمة اعطيناها أعطيناها ريحة عادت يوقي بها مات لحد يضيل منها وبالتالي عادت مقبولة و عادت شي مسلم به في المنطقة و عادت مصدر فخر و مصدر اعتزاز الشعب الصحراوي في هذا الإعلان اللي إعلننا في عشرة مايات و سبع يا سلام على الجيش كان يقولكم عندكم وزراء انتما عندكم حد يعرف يخبط مدافع الكبار انتما عندكم حد يعرف هذا مين اللي يطرطق انتما عند عندكم رئيس انتما عندكم تامبر هذا كامل اليوم عند عند الصحراء الرئيس موجود والعلم موجود والوزير موجود والجيش موجود والدبابه موجوده والمدفع موجود واكثر من ذاك العلم الصحراوي يرفرف في القارات الخمسه اليوم يمثل كرامة الإنسان الصحراوي الصحراء. اليوم الخريجين إلى عدلة 73 و 74 ما أننا لاحقين خمس خريجين جامعيين مع اسبانيا اليوم الخريجين يعدوا بالآلاف من مختلف الاختصاصات في الصحة في الإعلام في القانون في الرياضيات في الفيزياء في الاداب في اللغات في الترجمة في اي المح... شيء في شيء شي من الاختصاصات ومن العلوم موجودين فيه خريجين صحراويين بالمئات يحملوا فكر الثوره الصحراويه ويدافعوا عن الكيان الصحراوي وعن الدوله الصحراويه اليوم نوقف على دوله بكل مقومات الدوله من اجهزه من مؤسسات من من من, من, من, من امكانيات من اداره من من ما تتطلبه الدوله العصريه اليوم الصحراويه يتوفروا عليه بنجوز تحت ظل 10 ماي وسبعين وثلاثة وثلاثة. وثلاثة. هذا الرصيد الكبر مولانا هذه المكاسب الضخمه الكبيره يحاول العدو اليوم يمرق منها الاصبع ويقول انها ماهي خالقه ويقول عنه قد يتخطاها وحاج له على قد يتخطاها إحنا ما قد يتخطها 73 و 75 و 76 و 77 يتخطاها اليوم بهذا حجم الانتصارات وهو من قوة الدربات العسكرية الموجهة لوجهت له الجبهة ارسل مراسيله وشور جميع دول العالم من أجل وقف اطلاق النار صحيح ما بخلش عاقب تركيه وعاقب العمليات اللي لما انتهينا من المعركة مع النضاب الداداي و وقعنا السلام مع الشقيقه موريتانيا ومع الشقيق الشعب الموريتاني تفرقت القوه العسكريه الصحراويه لمواجهه المحتل المغربي وبدات اول عمليات الدخمه الكبيره ضد النظام المغربي من المسيد من المسيد بدأت العمليات تبعها تبعها بانصارات تبعها البيرات، القلتة، طنطال، المحبس، حصار الزاك، ورق زيز العمليات الضخمة وتوجت بعملية 25-87 في الحزام الناقل منين داروهم إلى حزيمة وحجرهم عنهم على دلولواية عاقب التعامل مع الربط والعراك مع الربط إلينا عرفنا سيقت وقدينا قد المقاتل الصحراوي والقيادة القي... القيادة العسكرية الصحراوية تتعامل مع هذا المركب التاميني اللي عدل النظام المغربي حول جنوده من رادارات من ألغام من أسلاك شايكة من حزام رملي من حزام حجري من سنخات هذو فوسيات يجهرون كبار مضاد للدروع وذا كامل قد خلال التعامل معهم القيادة الصحراوية والمقاتلين الصحراويين يعرفوا الثقه اللي يختاروا بها وكان وتوجت بعملية 25 في فبراير 1987 اللي انقبضت فيها 86 عسير مغربي وانقبضت فيها 155 مدفع 155 مجيوبين اثنين من منهم مع العتاد والغير ذاك من الوسائل والإمكانيات العسكرية اللي انقبضت في هذه المعركة واللي حقيقة النظام المغربي عاقبها نهار نهائيا كيف نهار في عمليات وارك زيز في معارك وارك زيز منين منين وحاصر الزاك ونهار نهائيا ونصحوه الاسرائيليين والامريكان عن العدل ما عندوش قد يمنع هذه القوه منها تمتسلخ تسلح الشمال المغربي يشمه الى دار ارباط وهم ملطاحين فكره الارابط وصيغه اللي تعدل بها وتبالكم معها وقال علنه انه عمل نفسه لكن من خلال حرب الاستنزاف اللي المقاتلين الصحراويين ومن خلال العمليات النوعيه اللي تعدل فيه وصلي مملي من عاقب عملية 25 إلى أن حتى الأربار انتهت وكذوبتها انتهت الرد بها، انتهت بلاد الاخلاق بها على أنها تكترد حد وبالتالي عاد يطير وينزل، يلود، فعلا هذه المعارك توقف عنه والله هي ينهزم، وإعلن استعداده واعترافه بعد أنه مستعد للمفاوضات مستعد يعدل تقرير المصير للشعب الصحراوي، هون منين اعتراف بدا طريق مخطط السلام الاممي واعترف النظام المغربي من الجبهة ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي يمثل إرادة الصحراوية وقعد معها لطاولة المفاوضة حسن الثاني شخصيا جلس أمام عناصر وفد من قياده الجبهة البوليساريو وتفاوض معهم وجها لوجه م. هذا تقريبا هو الذي كنت تظهر لي على زين عندي نمر به ونذكر به هو الكلام عنه من اللي حد يتكلم عن هذا تاريخ عشر ماي وذاك اللي عقبها كامل من الانجازات على هذا صنع هذا المولود الصحراوي الجديد اللي هو الجمهة الشعبية تحليل الساق الحمراء والد الذهب يقدي يألف الكتب والكتب والكتب عن هذه الانجازات والبطولات اللي عدلها شعبنا وعدلها تنظيمنا السياسي الجمهة الشعبية تحليل الساق الحمراء والد الذهب قبل الختام الأخ المهجوب باختصار ما هي النقاط التي ساهمت في إفشال المقاومة الصحراوية سابقا والتي استفادت منها الجبهة واستفاد منها الوطنيين الصحراويين خلال تأسيس جبهة البوليساريو؟ على كل نية تجربة طويلة. حقيقة هو ميلاد الجبهة. ما جاءت باراشوتة مزلقة من من السماء. جبهة جاءت نتيجة التطور طبيعي للحركة الوطنية والمقاومة الوطنية الصحراوية اللي من بداية دخول الاستعمار لهذه المنطقة من 184 ساعة دخلوا بدأوا دخلوا في الموريتان في 1905 منين طلعوا لحيط هدرع هذا يقالوا دخول المصارى الهدرع وبدأوا في الجزائر في 1830 32 وبدوا في المغرب للحماية ألف وتسعمائة واثنعش بقى الصحراء منطقه منطقة فيها المقاومة نقاوم شمال ونقاوم جنوب وبالفعل منين منين منين منين منين بدأت فرنسا تزحف من قبل جايتنا من قبلا ودخلت موريتانيا وبدأوا المهاجرين الموريتانيين يعملوا لها له شوارع الصحراء يحتماو بنا ووقفت المقاومة الصحراويه من مثال ابراهيم سالم والمشان واسماعيل البادي واحمد الحمادي وبشرايه سيدي يحيى هذو كاملين الرجال اللي واجهوا الاستعمار هذاك وكانوا يقولوا هذو اللاعب أسماء عناصر, عناصر المقاومة أما الشعب كله كان مقاومة. مقاوم ورافض الاحتلال الأجنبين صارع ما كانت المقاومة كل ما قامت تعطي مدة زمنية وتخمد. صحيح لا شك صحيح. أن الوطنيين الصحراويين والطلبة الصحراويين ومؤسسي جبهة البوليساريو كانوا يدرسوا هذا التاريخ ويستنتجوا الأسباب صحيح. اللي جعلتوا يفشل هذا معكوم طماكو شوف لانه مقاومتنا من بينا هو تخلف تقني من هل هو ساحل تخلف ساحل تنظيمي ساحل ساحل هل هو هو مبني على على علاقه قضايا وقفت الجبهه الشعبية ومناضلينها على عده عوامل الأول هو على النقابه من بدايه النصارى ودخول النصارى واجهناهم وحنا كنا آخر من يضع السلاح فجر 1930 و36 ملك الحكام آخر من من طرح السلاح هذا على قد خمدونا تفقوا على روسنا في ألمانيا وفرنسا وخلقت المكاتب كاتبة لا سوك كاتبة لا سوك المقاومة ما كانت فم قيادة وطنية عند هدف سياسي ما واضح بين الضوء ننظر من أجل تحقيقها كانت مواجهة مصارة ومواجهة الكفر مواجهة بشكل عفوي. بشكل عفوي بشكل عفوي sponta حقيقة تلقائي وهذا أدل بالفشل 36 وثلاثين استمرينا خنور تحت, تحت تحت تحت الاستعمار. يا غير ذيك الاتفاقية راهي ملكة حكامة. احنا راهي ماله حقت المجتمع الصحراوي على. لأن إحنا في الاتفاقية معهم لكن نعطوهم العافية. ااا نقاذهم على المدافعنا ما ينقلعون منه. مدافع الصحراويين ما كانوا ينقلعون منه. كنا نصوقوا لطار بمدافعنا ناشين بازولاي ناشلون طار ونبيعه فطار ونشرو من طار وفرنسا فم مدافع إحنا دارينهم مبطلوية فرنسا في في السوق. بمدافعها مرفودين كنا نصوغ الوادنون القديمين اللي في فرنسا وبالاجلاب وبعض ولاي مدافعنا على ظهورنا فنحن الوحيدين الصحراويين اللي لا المدافع ذم ما جدك قبل أما اللي في الصحراء صبحانية ما تكلمنا لأن صبحانية كانت التجارة تعدل التجارة معنا وبالتالي ظلت مدافعنا بقى تنقبض منها مدافعنا بتاتا كان دائما مدافعنا عندنا إذا سكنا 36 وتمينا إلى غاية ألف هذا على اكاستقام سين جيش التحليل جيش تحليل هذا اللي يخل المغرب اليوم ويقول عنه له كذبه ما كولمه له مشاهدة من كذب تماما علىه لأنه جيش التحليل هذا مكون في قاعدته الواسعة من الصحراويين ذاك اللي يتنقل عليه جمال الصحراويين القرب اللي, اللي يشربوا ورافدين ماهم فيهم اه معاداتهم الصحراويات العوين اللي مرفوض عندهم طاحنات الصحراويات ومجلات الصحراويات المدافع اللي, اللي, اللي, اللي كنا ارفضنا. عنا نوضعهم قدام الاستعمار. رباعياتنا وثلاثياتنا وتساعياتنا وملقاتنا النبيه. وقلعنا بهم ياسر من الله منين تطورت المعارك في هذا الجيش التحرير ضد المستعمر الاسباني والفرنسي اللي كان على حدودنا في المقرأين. وفي الزوانات وفتقل في البلايدات كاملة. وكان في حزانة في فأدنون مليه الملي. تطورت المعارك ضده ومواجهته. الجعنا. اللي مغاربة اللي اعطاهم فرنسا استقلالهم حديث. طلبناهم العون. لأنها دولة مسلمين مستقلة مهال الجزائر فيها فرنسا وفيها الثورة غير بعيد منا الجينات دولة المسلمين هذه طلبوها العون ومش شاولنا واحدين على عصر مشاتنا المقاومة الوطن يع على عصر بنحمو لهاشمي القائد لهاشمي بندرس ااا صالح الجزائري ااا مجموعة هي ااا هذه المجموعة كانوا مدربين جاوي درب الصحراويين علاش لأن في ذيك المعارك اللي خضنا أه أه كنا نقضوا فيها سلاح على الشاشات وشي الصحراويين مغنى. ما يعرفوا أن يتعلموا عنها عادوا وعلموا بالتدريب عليها لكن تدريبوا بديك الخبره في السلاح عادوا كأنهم قادة عسكريين ميدانيين يا غير كانوا وحنا الصحراويين ما يسروا ما يحطبوا ما يستهداوا على معطن ما يعرفوا طريق ما يعرفوا بلد منعة ما يعرفوا شد وكان الرجلية تظلوا يرافضهم على ظهور زوايل اللي عادوا عندهم ينقضهم للبلد للبلد. وعدله معارك لكن هما كانوا يدربوا على السلاح المعركه كانوا يخطط لها المقاتلين الصحراويين المجاهدين الصحراويين البلاد اللي اختاروا ينفذوها المقاتلين الصحراويين المسالك اللي يمشوا معاها يختاروها الصحراويين اللي يعرفوها لانها ترابهم وبلادهم وبالفعل نجحوا صاحوا اسبانيا من الصحراء كامله اللي ما بقات عند ما هو الداخلة والعيون هون جات علينا مؤامر تقفيون اثمانيه وخمسين الحسن الثاني بوه هو وبوه هو ذيك ساعة وزير دفاع مع فرنسا واصماليا عدلوا اتفاقي تاكفيون عدلوا مسح على المنطقة بالجيوش وبالطائرات يقنبلوا والحسن الثاني بما بمعنى عنده ذوك المدربين طلب من جيش التحلل اللي كان اللي كان في الأقلات وكان في درامان وكان في تفودات وكان في الشيرة وكان في الغيوة وكان في البلايدات كاملة طلب منهم يرجعون للطنطان وللعيون وخليق الأعظام ويتمركزوا فيهم واللي دخل يقول له اطرح السلاح وطرحوا السلاح وبالفعل عادوا هما لي المغاربة منين طرحوا السلاح طرح جيش تحرير السلاح رجعت اسبانيا للمواقع اللي حروها الصحراويين وحجر لي توقع فيها ربحت فرنسا عن الثوره جيش تحليل مال تاعهم بالثوره الجزائريه ونعطاو للمغاربه اقليم الطنطان والطرفاية نعطله النظام المغربي وسكت به منين شافوا الصحراويين ذا وعاد النظام المغربي كل يدخخ في 10 منهم يمشي بها البوزكار لبتيزليت للتعذيب كسروا المجازا داك تقول مجازا وسلحو وشتبكو مع المغاربه ووقعت المعارك في حراب ووقعت المعارك في شمر وادره ووقعت المعارك في قراره الحمير ووقعت المعارك في الشبيكة ووقعت المعارك عند بو ووقعت المعارك عند راس الخضره ووقعت المعارك عند بطيح مع الجيش المغربي الصحراويين يواجهو يخبطوه وهذا هذا جيش التحليل كانوا يقولوا هم جيش التحليل ويتمجعوني لذلك يقولوا عنه لهم ما هي حد هو اللي قاتلهم خرقوا مننا الشهداء ومات ياسر منهم هماية ولكن لما جينا رجعنا للصحراء جبار ناسمانية احتلتها والجزائر احتلتها فرنسا والمغرب تخابطنا معه إذن نقطعنا خمدنا 58 59 خمدت مقاومتنا إلى 67 جباسيري 67 جباصيري بدات حركه ملي تبدا شفت على انه من 6 من من من 36 الى 56 هذه عشرين سنه خمدنا عشرين سنه لكن عاقب 56 بدا يشتحل اللي تكون معناها حركه المقاومه وين الواجهه تحرك الفكر الوطني خبطونا ملي 58 و59 خمدونا ملي شوف من من 56 الى من 59 اذا سبعة وستين حيث بدات المقاومة ايضا بدأت الحركه الطليعيه حركة هاي من سنوات اثمان سنوات من سبعة وستين بدأينا الى سبعين خبطتنا صبانيا مولي ومنين خبطونا السبعين كم بقينا عاقبها اثنت عمال الثلاثة السبعين جاءت الجمعة بدأت اذا بدأينا فوتنا خامدين عشرين سنة اثمان سنوات اثنت سنوات شوف كيف هذا الشيء الفكر الوطني وسرعه الفكر الوطني ونهوضه نعثر النوبه الاولى عثرنا وفوقتنا 20 عام واحنا عاثرين النوبه الثانيه عثرنا فوقتنا من عيمان النوبه الثانيه عثرنا <تصفيق> فوقتنا ابن <تصفيق> عيمان وبالتالي كان هذا هو تسلسل طبيعي لهذه المقاومه الصحراويه التاريخيه اللي برهلوه وكان هذا هو سب كره فرنسا هذا راهو منبع كره فرنسا لك المقاومه اللي قفنا الى جانب المهاجريه الموريتانيه وارفدنا صنعهم في فحميم وارفدنا صنعهم في الطريفيات وارفدنا صنعهم في, في, في, في سانكت برميل وارفدنا وخليناهم في تشونين وخلينا ما خلينا بلد ما خلينا فيه ركتايطيره ما خلينا بلد والطريفيات ما خلينا بلد ما خبطنا فيه فرنسا في من هون نبع كره فرنسا العصر الصحراوي للشعب الصحراوي الصحر. المقاوم اللي عنصر لا يقهر وبالتالي حقيقه هذه المقاومه وهذه المراحل اللي مرينا عليها هي التي سخر من الجبهه على انه لا بد اولا من قياده وطنيه مو من الشعب في الاستقلال وفي الحريه ثانيا لا بد من برنامج عمل وطني يعمل على تحقيقه ويعطل الشعب وثالثا لا بد من قوه مسلحه تحمي هذا البرنامج وتحمي هذا القرار السياسي لهذا القياده الوطنية وبالفعل هذا هو اللي جابت جاب بيان 10 ماي جاء القياده السياسيه والتنظيم السياسي بقياده الصحراء واليد المسلحه اللي نفذت اول عمليه عملية الخنقة يوم عشرين مايا لفتسعمائية وثلاثة سبعين واستمرت إلى الآن وراهي مستمر حتى الاستقلال بحول الله إذن شكرا جزيلا مستمعي لكاريم في كل مكان على هذا اللقاء الذي جمعنا بالأخ المهجوب إبراهيم المستشار العسكري برئاسة الجمهورية بمناسبة ذكرى الحادي والأربعين لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وودي ذهب حوار خاص مقابلة خاصة مقابلة خاصة